ويا قوم عَوْفُ المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين بقيه الله خير لكم ان كنتم صلواتك تامرك أن نترك ما يعفذ آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرى ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن اخالفكم إلى ما انهاكم عنه إن أريد إلا لإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكل واليه أنيب وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقٌ أَيِّ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ وَقَوْمَ هُودٍ وَقَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّهُ ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك ولولا رهتك لرجمناك وما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 119. الذين ضرموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاكنين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبيس الولد المورود وأتبعوا في هذه لعنته ويوم القيامة بيس الرفد المغفور ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منا قائم وحصيد وما ضرمناهم ولكن ضرموا أنفسهم فما أغنت عنهم يدعون من دون الله التي يدعون من دون الله من إلا ما جاء من ربك وما زادوهم غير تتفه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 وذلك يوم مشهود وما نوخره إلا لأجل معدود يوم ياتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي نار لهم فيها زفير وشهيد خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات ولبث إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأم الذين سئدو ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك مجدود فلا تك في مرية مما يعبدان نصيبهم غير منقوص ولقد اتنا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم مري وَإِن كلا لما ليوفينهم ربك أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بما يعملون خبير فاستقم كما أُمِرْتَ ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا إلى الذين ضرموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تصلون وأقيم الصلاة طرفاً نهاراً وجلداً من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 يَنهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إلا قليلا منهم الذين ظلموا ما فيه وكانوا مجرمين وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ولو جعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لاملا ان نجئن من الجنه والناس اجمعين وكلنقص عليك من با وثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون وانتظرون وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَلَأَرْضِ وَإِلَيْهِ أُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فاعبده وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا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 ان الشيطان للانسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتن نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما اتمها كما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 إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف او اطرحوا أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات يلتقطه بعض السياره ان قالوا يا ابانا ما لك لا تامنا على يوسف واننا له لناصحون ارسله معنا غدا يرعى ويلعب وان له أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الديب وأنتم عنه غافلون قالوا لإنك له الديب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في وَياذااتِ الجُب وَأَوحَن وَوحَن إلَهِ هذا وهم لا يشعرون وجاء وتركنا يوسف، وتركنا يوسف عند متعنا فأكله الذيب، وما أنتبوا من لنا ولو كنا صادقين، وجاؤوا على قميص بد كذب.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 ذلو واردهم فأدلادل وهو قال يا بشرى يا هذا غلام واثرذوه بضاعه والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشترى امرأته أكرمي مثواه عسى أن, عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الحاديث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 وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هي تلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به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 وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِنْ قَبْرٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِنْ دُبُرٍ تَكَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فلما رأى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 وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِذَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَقَالَ تُخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطْطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا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 من الصاغرين قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهم ما اصبوا الين من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه انه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما راوا يسجن ليسجنوا حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني الاني اعصر خمرا وقال الآخر إني ألاني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتاويله إنا نراك من المحسنين قال لا ياتيكما طعام ترزقانه إلا نبأ بطاويله قبل أن ياتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بلا هم كافرون واتبعت ملة آخرين ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أو باب متفرقون خير من الله الواحد القهار مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سميتموها سميتموها عبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسكي ربه خمرا وَأَمَّا خَرْفَ يُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ لَنْغُ الَّذِي فِي تَسْفَتِيَانِ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجِمٌ مِنْهُ مَذْكُرٌ يَعْنِدَ رَبِّكَ فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات يا كلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاة أحلام ما نحن بتاويل الأحبام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة لما أنبئكم بتاويله فأرسلون يوسف أيها الصديق سَبْعِ في سبع بقرات سمان يا كلهن سبع, سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وَأُخَرَ يابسات لعلي أَرْجِعُ إلى الناس لعلهم يعلمون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 إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطُبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُمَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قالت امْرَأَةُ الْعَزِيزِ لَا